لتلقى القرآن موسوعه ن لدن حكيم عليم إذ قال حكيم م إذ ى النابلسي ك م بشهاب ب للعلوم ك م ت ص ل ن ف ل الاسلاميه موسوعه ب ح ا ا ن رب ا ل ع ا ل م ي ن ي ا ب و س ى إنه أنا ا للعلوم ه ا ل ز ز ي ا ح ك الاسلاميه ق ع ص م ر أ ت ز ك أ ن ه ا جان ولا م د ا ء الله و الحسنى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 و أ و ع ن النابلسي من ك شيء إ ه ذ لهوى الفضل ل ا م ي ن وحشر ل م ا ن ج ن و د ه م ن الاسلاميه ج ن و ل ن و ا ط ي و و ز ع اسماء ا ل ل و الحسنى قالت ن م ل و س أ ي ه ا ا ل ن م ل ا خ ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ي م ا ن وجنوده و ه م لا ي ش ع ر و ن ف ت ب س م ض ا ح ك ا من ق و ل ه ا وقال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 وتفقد الطير فقال الطير م ا لي لا أرى ا ل ه د د ه أم ك ا ن من ا ل غ ا ئ ب ي ن لأعذبنه ع ذ ا ب ا ش د ي د ا أو ل أ ذ ب ح ل ع أ و م الاسلاميه ط ن ب فمكث غير بعيد فقال أ ح ط بما لم تحط به و جئتك من سبا ب ن ب أ يقين إ ن ي وجدت مرأة ت م ل ك ه م تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء و لها عرش عظيم وجدتها و قومها يسجدون ل ش م س من د و ن الله و ز ي ن ل ه م ا ل ش ي ط ا ن أ ع م ا ل ه فصدهم م عن ا ل س ب ي ل فصدهم ع ن ا ل س ب ي ل ف ه م ل ا يهتدون أ ل ا ي س ج د و ن ا ل ل ه ا ل ذ ي يخرج ا ل ل خ ب أ في ا س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ويعلم ي ع ل م ما ي خ ف و ن و م ا ي ع ل ل ل ن ن و ا ه ل ا إ ل ه ن ا ب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م ق ا ل صدقت أ م كنت من الاسلاميه ك ذ ب ي أم ك ن ت من ا ل ك ا ه ب ى ش ا ك ه دعويه غير ر ل ح ي ه م ذات مضمون ق ا ل ت يا أيها ا ل م ل ألقي إلي أ ن ي ك ت ا ب ك ر ي م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 وأولو بأس شركه د الهدى شركه دعويه غير ر ب م ي ه ذات أ مضمون ا ذ ا ت أ م ر ع ي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 قال أ ت م د و ن ن ي ب م ا ل ف م ا آ ت ا ن ي ا ل ل ه خير م م ا آ ت ا ك م ب ل ن ت م ب ه د ي ت تفرحون ك م ارجع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ن ه م بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أ ذ ل ه وهم صاغرون قال أ ي ه ا ا ل م ل أ ايكم ي أ ت ي ن ي ب ع ر ج ه ا قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين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 ك ر ي م قال ن ك ر و لها ع ر ش ه ا ل ن ا ب ل د ي أم ت ك و ن م ن ا ل ذ ي ن ل ا يهتدون ف ل م ا جاء وكنا مسلمين وصدم ه ا ا كانت ت ع ب د من د و ن ا ل ل ه إ ن ه ا كانت من ق و م كافي ر ن ق ي ل ل ه د خ ل ا لي صرح فلم ا رات ه ح س ب ت ه لجات هو كشفت عن ساقيها قالت إ ن هو صرحم قالت قيل لها ادخل الصرح فلما ر أ ت ه حسبته لجهه وكشفت عن ساقيها قالت هذا قال هذا صرح قال انه س ر ح م م ر د من ق و ا ر ي قيل لها د خ ل الصرح فلما راته حسبته لجهه وكشفت عن س ا ق ي ا قال إ ن ه س ر ح م م ر د من قوارير قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا أ ن ا ع ب د ا ل ل ه فإذا, فاذا هم فريقا ن يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون ب ا ل س ي ئ ة قبل الحسنه لولا لو تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكره ومكرنا مكره وهم لا يشعرون فانظر كيف كان ع ا ق ب ة مكرهم إ ن ا دمرناهم وقومهم أ ج م ع ي ن فتلك بيوتهم خ ا و ي ة م م ا ظلموا إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون فتلك بيوتهم خاويه ب م ا ظ ل م و ا إن في ذلك لآية ذلك ل ق و م ي ع ل م و و ن ن أ ج ي ن ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وكانوا ي ت ق و و ن ل و ط ا إذ ق ل ل ق و م ه أتأتون ا ل ف ا ح ش ة وأنتم تبصرون أعنكم ل ا ل ل ر ج ا شهوة م ن دون و ه بل أ ن ت موسوعه ق النابلسي ق ل ل ا ل و م ا ل ا س ل لغط م ن ق ر ي ت ك م إ ن ه م ن ا س و ع ه النابلسي للعلوم ط ر ا ل ا س ل م ن ي قل ا ل ح م د ل ل ه ن ص موسوعه النابلسي ل ن ع ل و م الاسلاميه ا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أنتم شجره اله مع الله بل هم قوم يعدلون أ م ن جعل ا ل أ ر ض قرارا وجعل خلالها ا ن ا ر ا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آه إله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون أ م ن يجيب ا ل م ض ف ر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء موسوعه النابلسي للعلوم ا ا الاسلاميه اسماء ن ي الله ا ل س م ا ء والأرض. آه إله موسوعه ع الله قل ه النابلسي كنتم ص د للعلوم ا ي ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ا ل إلا الله غ ي ب و م ا ي ش ع ع ر و و ن أيان ي ب ث ه بل الدارك علمهم في ا ل آ خ ر ة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وقال الذين كفروا إ ذ ا كنا ترابا وآبا أعدنا ه ذ ا نحن وآباؤنا من ب ق ل إن ه ذ ا إلا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن قل س ي ر و ا ا في ل أ ر ض فانظروا كيف كان ا ع ق ب ة ا ل م ج ر م ي ن و ل ا ت ح ز ن ع ل ي ه م و ل ا ت ن في ضيق م م ا هكرون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل عسى أ ن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون و إ ن ربك ذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ه م لا يشكرون و إ ن ربك ليعلم ما تكن صدورهم و موسوعه ا من غائبة في النابلسي إلا إلا للعلوم بني الاسلاميه أكثر الذين هم في ل موسوعه ة ل ل م م ؤ ن ي ن إن ر ب ك بحكمه يقضي بينهم بحكمه وهو ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م ف ت و ك ل على ا ل ل ه إنك على ا ل ل ح ق ا م ب ي ن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 قال أ ك ذ ب ت م بآياتي و ل م ت ح ي ط و ا ب ه ا ع ل م أم ماذا ا ك ن ت ت م ع م ل و ووقع ن ا للعلوم ق و ي ه م بما م ظ ل ا ف ه ل الاسلاميه ينطقون أ م ي ر و أنا جعلنا الليل ل ي ك ن و ا فيه ن ر ب ص ر إن ف ذلك ل ق و م ي ؤ م ن و ن و ي ينفخ و م في ا ل ص و ر ففزع ن ا ب ل س م ا و ا ت و م ا ل أ ر ا إ ل ا م ن شاء ا ل ل ه وكل آتوه اسماء ا ل ج ب ا ل ت ح س ب ه وهي ا جامدة تمر موسوعه النابلسي ذ ي أ ق للعلوم الاسلاميه ء ب ا ن ة ف ه ه خير م ن و ه من فزع و م اسماء ن ب الله س ي ئ ة فكب ت ج ه م في ا ل ح ا ر ى